عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرهن لمن رهن له غنمه وعليه غرمه. قول المعلم رحمه الله تعالى فصل ويلزم الراهن مأونة الرهن كلها. الراهن هو مالك الرهن، فالرهن ملكه. ولكنه جعله وثيقة بالدين الذي في ذمته للمرتهم وما دام أن الرهن ملكه فنفقته عليه وما يلزم له من إصلاح ونحوه كما أن ظلمه ونماؤه له للراهن يقول ويلزم الراهن مؤونه الرهن كلها يعني اي مؤونه اي نفقه للرهن فهي على الراهن من نفقه اذا كان يحتاج الى نفقه كان يكون امه مثلا تحتاج الى معكل ومشرب وكسوة اما او غلام رقيق يحتاج الى كسوة كسوته للعلى الراهن وعلف اذا كان دابة ناقة او غنم او حصان او غير ذلك وحرز الحرز هو ما يحفظ به ان يكون مثلا الرهن ذهب او فلله يحتاج الى صندوق حديد ليحفظ به الذهب والفله فكذلك الحرز على الراهن وحافظ اذا كان هذا الرهن يحتاج الى من يحفظه ويتولى امره مثل الغنم تحتاج الى راعي او ابل تحتاج الى من يرعاها ويحفظها وحافظ وسقي إذا كانت تحتاج إلى من وردها إلى الماء بين حين وآخر غنم أو بقر أو عمل وسقي وتسوية إذا كان زرع يحتاج إلى تسوية أو نخل يحتاج إلى تلقيح ويحتاج إلى مثلا تعديل ويحتاج إلى تشييك ويحتاج إلى أمور لإصلاحه وتسوية من يجذ النخل الذي هو رهن او ثمرته رهن وجذاذ هذا على الراهن هو اخذ الثمرة من فروع النخل وتجفيف اذا كان يحتاج الى تشميس وتجفيف في البيدر ونحوه مثلا من يتولى هذا الراهن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرهن من راهنه يعني الرهن له لراهنه له غمه مصالحه وفوائده ونماءه وعليه غرمه نفقته وما يحتاج إليه أخرجه الحاكم في باب أيما رجل مات أو افلس من كتاب البيوع المستدرك والدار قطن في كتاب البيوع كذلك في السنن نعم وهذا من غرمه يعني النفقه من غرمه يعني مصارفه التي يحتاج إليها نعم وهذا من غرمه ولأنه ملكه فكانت نفقته عليه كالذي في يده ولأنه ملكه ليس ملكا للمرتهن وإنما هو ملك للراهن فكانت نفقته عليه مثل ما إن المالك للإبل أو البقر أو الغنم نفقتها على مالكها فكذلك هنا كالذي في يده يعني الحيوانات والأشياء التي تحتاج إلى نفقه ومصروف التي في يده يتولاها هو ينفق عليها نعم. فإن احتاج إلى دواء أو فتح عرق لم يلزمه لأن الشفاء بيد الله وقد يحيى بدونه بخلاف النفقة فإن احتاج إلى دواء أو فتح عرق أو عملية جراحية أو قلع شيء ما ما يلزم الراهن يعني المرتهن ما يلزمه يقول أجر العملية هذه للرقيق أو للأمة أو يقول أجر هذا الإجراء مثلا وهذا العلاج يحتاج إليه هذا البعير او هذه البقرة يقول لا انا ادعوه ان شفاه الله فالحمد لله وان كان حتفه فيه فالامر الى الله جل وعلا فلا ينزمني انه قد يغرم عليه اكثر من قيمته فيقول انا لا اغرم عليه وانما اشفى بيد الله جل وعلا بخلاف نفقه العلف والماكل والمشرب هذه لا بد منها لأنه ما يجوز للمرأة يترك حيواناته او أرق رقائه ويقول اتركهم لله ان حيوا وان ماتوا لا ما يجوز اما العلاج فنعم فلا بأس ان يقول لا هذا يحتاج لعملية والعملية قد تكلف مئة الف وهذا الرقيق لا يسوي الا خمسين الف فانا ملزم الملزم ان عملية بهذا المبلغ إن شفاه الله فالحمد لله وإن كان فيها أجله فالامر إلى الله جل وعلا ولا يقول له المرتهن لا يلزمك أن تجري له العملية لأنه لأن نريد بقاه لنريد أن نستافي منه يقول لا أنا ما يلزمني أن أغرم عليه أكثر من قيمته نعم ولا يجبر على إطراق الماشية ولا يجبر على اطراق الماشيه الماشيه مثلا من ابل او بقر او غنم تحتاج الانثى الى الفحل وقد يكلف المرتهن نفقه قد يحتاج الى حملها بسياره مثلا من مكان الى مكان ويحتاج ان يذهب بها مجموعه من الناس لموجهه معينه فيقول المرتهن قم بالنهاب بالناقة او البقرة او الشات الى نكرها من اجل ان تحمل يقول لا يا اخي هذا يكلفني كثير ويحتاج الى سيارة ونفقة وليس بضروري لهذا ليس بضروري لهذا الحيوان فانا لست ملزم بهذا نعم ولا يجبر على إذراك الماشية لأنه ليس مما يحتاج إليه لبقائها رب شيء يلزم لأجل بقاء العين لا وإنما هذا لنما وإنما يقول ما ملزم يكفي الرهن بحاله ولا يحتاج إلى أن نسعى في تنميته نعم. وليس عليه ما يتضمن زيادة الرهن ليس عليه ما يتضمن زيادة الرهن. مثلا الناقة حائل تساوي مثلا خمسة آلاف ما فيها حمل إذا صارت عشرة تساوي ثمانية آلاف فيقول المرتهن يا أخي اعروها على الفحل لتحمل لتزيد قيمتها يقول لا يا أخي حملها هذا يكلفني في بادئة الامر نفقات مالية وأنا لست بملزم بنمائي أو بما يزيد في نماء الرحم لست بملزم إن رغبت في هذا فهذا مالي ولي وإن لم أرغب في هذا فلا يلزمني أن أسعى في نمائه مثل ما يقول مثلا إذا كان الرحم عمارة مثلا يقول المرتهن تعال يا أخي هذه العمارة تحتاج إلى ترميم رممها وأحسنها لأن نريد بيعها يقول لا يا أخي أنا لسه ملزم بما يزيد في قيمتها أنا ملزم بنمائها وإنما إذا احتجنا إليها وبعناها نبيعها بحالتها الراهنة لأني غير مستفيد من زيادة القيمة يقول القيمة ستأخذها انت فأنا لسه مستفيد كأن تكون العمارة مرهونة بمائة ألف مثلا وهي حال استعمالها تساوي خمسين مثلا واذا رمنا صارت تساوي ثمانين يقول المرتان تعال يا أخي منها علشان تجيب قيمة أكثر يقول لا أنا لسه ملزم بما يزيد في قيمتها انت رهنك هذه العمارة معناها بخمسين تستأخذها معناها بثمانين ستأخذها أنت أخذتها رهنا بمئة ألف مهما تحصل عليه من قيمة ستأخذها أنت ما انا مستفيد شيء وإنما نفقاتنا أدفع من جيبي وأستدين ما يلزمني فما يلزم الراهن أن ينفق نفقات لتزيد في قيمة الرهن لبقاء عينه يلزم لكن لزيادة قيمته ونماه لا يلزم نعم. فإن احتاجت إلى راع لزمة لأنه لا قوام لها بدونه فإن احتاجت إلى راعي إبل أو بقر أو غنم يقول تحتاج إلى راعي يخذ بها إلى البرية لترى فيلزم الراعي لأن هذا من نفقتها الضرورية ولا يقول لست ملزم برايها نقول إذا لم تلزم بالراعي فالتزم بالنفقه بالعلف والعلف يكلفك اكثر نعم فإن أراد السفر بها ليرعاها ولها في مكانها مرعا تتماسك به فللمرتهن منعه لان فيه اخراجها عن يده ونظره, ونظره وإن أجدب مكانها مكانها فللراهن السفر بها لأنه موضع حاجة فإن اراد السفر بها ليرعاها ابن رهن هي ترعى مثلا في أماكن قريبة من مكة ترعى في المغمس وما حوله خطر للراهن فكرة قال انقلها الى جهة عفيف والدوادمي لان فيها مراعي خصبة يقول المرتهن اريد انقلها الى جهة المراعي الخصبة يقول المرتهن لا يا اخي لا نقلت هناك يمكن تتصرف فيها تصرفات لا ادري عنها وإذا كانت في المغمس فأنا أصبحها وأمسيها ما تستطيع الصر فيها قال يا أخي ال ال الغذى هناك والعشب والربيع جيد وتنمو العبل وتزيد قال لا يا أخي ثم رجعوا إليك لتحكم بينهم فماذا أنت قائل تقول انظروا إذا كان المغمس في علف يكفيها فلا تنقل ما تنقل لأنه ليس من المصلحة المرتهن إبعادها لأنها خمسين من الابل مثلا قد يتصرف فيها الراهن يبيع منها يهدي منها يذبح منها وهذا لا يدري عنها بعيد عنه فاذا كان في المغمس مثلا ما يكفيها فلا تنقل هذه صورة الصوره الثانيه المغمس ما يكفيها ما فيها شيء المغمس ما فيها عشب ولا بد من نقلها مثلا قال اريد ان انقلها مثلا الى عفيف الآخر يقول لا ننقلها إلى ما بين مكة والمدينة هذا أحسن النقل في هذه الحال ممكن لأن ما في مكانها شيء يكفيها ولا بد من نقلها لكن اختلفوا الراهل يقول ننقلها إلى عفيف المرت يقول لا يا آخنا انقلها إلى ما بين مكة والمدينة فمن نأخذ بقوله تنادأوا في هذا نقول إن كان أحدهما أحسن من الآخر مرعا لقلناها إلى الأحسن لأنه مطلوب تلمس الأكمل والأحسن قال لنا أهل الصنف الكل والحمد لله ربيع سواء ما كان ما بين مكة والمدينة او ما بين الطائف وعفيف كله الحمد لله ربيع زين. نقول تنقل الى المكان الذي يختاره المرتهن لانه هو صاحب اليد هو صاحب اليد يقول مثلا مرتهن اذا نقلناها الى ما بين مكة والمدينة أنا أمر عليها بين حين وآخر لأني أذهب إلى المدينة كثيرا فكلما ذهبت إلى المدينة مرت عليها وتبقتها وأما إذا كانت في جهة عفيف فهي بعيدة عني ولا أستطيع الوصول إليها فننقلها إلى المكان الذي يختاره المرتهم لأن يده عليها نعم فإن أرادس وإن اجدبت أجدب مكانها فللراهن السفر بها لأنه موضع حاجه يعني ما في راي في مكانها لا بد من السفر نقول له السفر نعم فان اتفق على السفر بها واختلف في مكانها اتفق على ان المغمس مثلا ما في راي وان ما لا بد من نقلها لكن هذا قال ننقلها الى جهه عفيف والاخر قال ننقلها الى جهه المدينه فمن ناخذ بقوله قدمنا قدمنا قول من يطلب الاصلح من يطلب الاصلح نسال اهل الصنف نقول ايهما احسن راعي قالوا سواء كله ربيع والحمد لله نعم فإن استوى قدم قول المرتهن لأنه أحق باليد استوى يا قالوا كل المكانين حسن نقول نأخذ بقول المرتهن لأن يده عليها نعم فصل وليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء بغير إذن الرهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه ومنافعه من غنمه ولأن المنافع ملك للراهن فلم يجز أخذها بغير إذنه كغير الرهن إلا ما كان مركوبا أو محلوبا ففيه روايتان إحداهما هو كغيره لما ذكرنا والثانية للمرتهن الإنفاق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك سواء تعذر الإنفاق من المالك أو لم يتعذر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري وفي لفظ. وفي لفظ فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب هذا الفصل في الاستفادة استفادة المرتهن من الراهن يقول لا يجوز للمرتهن استثمار الرهن لصالحه وانما يمكن يمكن ان يستثمر الرهن والناتج والثمرة تكون رهنا معه ان شيئين فقط الركوب والدر اللبن لأنه ورد النص من النبي صلى الله عليه وسلم بأن للمرتهن أن يعلف ويحلب وللمرتهن أن يعلف ويركب هذا مقابل هذا لأن الركوب ذاهب إن ركب استفيد منه والا ذهب عليهم وكذلك الدر مو شيء يستفاد منه لأنه قد تكون في البرية واستثماره وبيعه قد يكون أكثر من قيمته قد يقول مثلا المرتهن تعال احلبها عندي في البر وبيع فيحتاج إلى نفقة وربما كلفته تكاليف مالية أكثر من قيمة الحليب واللبن فلذا قال صلى الله عليه وسلم مركب مقابل علفه ويشرب اللبن مقابل علفه هذا مقابل هذا لان الرهن بيد المرتهن وليس ملكا له وهذه الاشياء ما تذهب الركوب اذا ركب استفيد منه الا ذهب ما يعوض وكذلك الدر يستفاد منه في الحال ان استفيد منه وان ذهب ما في فائده فيكون هذا مقابل العلف فلا باس اما ما عدا هذا فلا مثلا يقول مثلا هذه السياره رهن اركب السياره واجرها واشتغل عليها حتى اسدد القيمه وما تحصل عليها من اجور مقابل مصاريفك عليها لك نقول لا هذا ما ورد في النص ولا يجوز لأن المستغل للسيارة قد يأخذ منها اكثر من دينه الذي له وكذلك مثلا يقول خذ هذا البستان رهن اقطف من ثماره وذره وكل حتى اسددك وقم على البستان وخذ الثمرة نقول لا يا اخي هذا ما يجوز لان هذا لأن ثمره هذا البستان قد تكون اكثر من الدين ويستفيد المرتهن من هذا اكثر من دينه فلا ثمره البستان للراهن تباع وتجعل رهنا معه او يسدد به الدين. وانما الذي ورد بين الراهن والمرتهن هو الركوب والدر الحليب فقط واما ما عدا فلا يجوز للراهن ان يستفيده لنفسه كان يقول مثلا هذه العماره بجوار الحرم رهن انت اجرها باليوميه او بالشهر او بالسبوع او بغير ذلك وخذ الاجره حتى اسدد الدين نقول لا هذا لا يجوز لانه قد يستفيد من هذه العماره اكثر من الدين فلا يجوز وإنما أجرت العماره تكون رهنا معها فإن أنفق متبرعا فلا شيء له رواية واحدة وإذا أنفق المرتهن على الرهن متبرعا فلا فليس له الرجوع إلى الراهن لأنه أنفق نفقه لم يؤذن له فيها ولم يستأذن فإن استأذن فأذن له فله الرجوع وإن تعذر عليه الاستئذان فسأتي نعم وليس له استخدام العبد بقدر نفقته وليس له استخدام العبد بقدر نفقته لأن هذا لم يرد لا يقول هذا الرقيق عندك رهن يخدمك حتى اسلمك حقك نقول لا ما يجوز وإنما خدمته للمرتهن تكون في مقابل والمقابل هذا يجعل معه رهن ويتوقف على ما يستفيده المرتهن من الرهن على ما ورد فقط وهو الركوب والدر نعم وعنه له ذلك اذا امتنع مالكه من الانفاق عليه كالمركوب والمحلوب نيابه عن الإمام احمد قال اذا امتنع الراهن من النفقه على الراهن فمن المرتهن أن يستخدمه مقابل الإنفاق عليه نعم. قال أبو بكر رحمه الله خالف حنبل رحمه الله الجماعة والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء لأن القياس يقتضي ذلك خولف في المركوب والمحلوب للاثر ففي غيره يبقى على القياس قال ابو بكر على عمة الحمدر يقول خالف حمدا الجماعة في انه لا يستفيد المرتهن من خدمة الرقيق مقابل اكله وشربه والذي رأى جواز ذلك ونقله عن امام احمد يقول في نقله هذا خالف الجماعة والامام احمد رحمه الله المعروف عن الوقوف عند النص ما يتجاوزه والنص وارد في الركوب ركوب الدابة ودرها ولم يرد في استخدام الرقيق لان استخدام الرقيق قد يكون كثيرا قد يكون راتب كبير اكثر من الدين نعم فاصل وإن أنفق المرتهن على الرهن متبرعا لم يرجع وإن أنفق بإذن الراهن بنية الرجوع ردع بما أنفق لأنه نائب عنه فأشبه الوكيل وإن أنفق المرتهن على الرهن متبرعا يعني بدأ المرتهن ينفق على الرهن نفقات كثيرة وما خطر على باله انه يرجع الى المالك ثم بدا له فيما بعد ان يرجع نقول لا لا رجوع لك ما دمت انفقت بغير نيه الرجوع فلا يمكنك ان ترجع عليه الان نعم آه. وان انفق باذن الراهن بنيه الرجوع رجع بما انفق قال لهم ماذا تعطيني رهن قال اعطيت هذه الناقة رهن عنده قال يا اخي الناقة تبي نفقة تبي علف قال انفق عليها واحتسب النفقه علي فانفق المرتهن على الناقة واحتسب النفقه على الراهن صح له ان يرجع لانه مأذون له في ذلك نعم وإن أنفق بغير إذنه معتكدا للرجوع نظرنا فإن كان مما لا يلزم الراهن كعمارة الدار لم يرجع بشيء لأنه تبرع مما بما لا يلزمه فلم يرجع به كغير المرتهن وإن, وإن أنفق بغير نيه الرجوع بغير اذنه انفق بغير اذنه الرهن بيد المرتهن والمرتهن قابض على الرهن والراهن بعيد رأى المرتهن انه ينفق على الرهن اشياء الرهن نوعان امارة بجوار الحرم تؤجر لكنها تحتاج الى ترميم اجرتها بدون ترميم مثلا عشرة الاف اذا رممت صارت اجرتها عشرون الف تزيد فاصلحها المرتهن لاجل ان تزيد الاجره هذه صورة فهل يرجع على الراهم بهذا الاصلاح الصورة الثانية الراهم ناقة تحتاج الى نفقه وانفق عليها المرتهن بدون اذن من الراهن والراهن بعيد ما يحصل على اذن منه قريب فانفق بنيه الرجوع فهل له ان يرجع انفق على العماره بنيه الرجوع وانفق على الناقه بنيه الرجوع وفي كليهما لم يستاذن نعم اذا انفق على العماره فلا يرجع لانه شيء لا يلزم الراهن لا يلزمه الترميم كما سبق اذا انفق على الناقه بنيه الرجوع فله الرجوع لان الناقه تبي تبي ارف ولا تموت والراهن مسافر وين يلقاها فمعنى اذا انفق على الرهن بنية الرجوع